إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوهن لك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة وادع ثبورا كثيرة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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير منثورا Mestakrro, wa ahsanu ma'tila, wajumu tshaqq al-sama'ubilghamam, wa nuzul al-malaikatu tanzila. Al-mulk yooma idinil-haqul-Rahman, wa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 Al-Ladinu yuḥsharūn 'ala wujūhīm ilā jannah mā ulāik sharru makanu wa aḍl sabilah. Walāqad aṭīnā Musa al-kitāb wa jālna Fakul, n'zhaba' ila al-Qaumilladzinnakthhabu bi a'ayatina f'damarnahum tadmiira, wa qoumanuhi lama kthhab al-Rusul a'hraknahum, a'hraknahum wajalnahum lil-nas ayah, wa'atdina lil-azzalimin Ugama dan Muda dan Asyhabul Ras dan Qurun antara itu banyak. Dan tiap-tiap kita telah menampar mereka. Dan tiap-tiap kita telah mengetahui mereka. Dan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 Wahai yang telah menjadikan malam sebagai tempat tidur dan siang sebagai tempat beristirahat, dan Dia yang mengirimkan hujan yang turun di antara kedua tangan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 Wahai! Tidak ada yang dapat menghalangkan Allah dari kebaikan. Dan tidak ada yang dapat menghalangkan Allah dari keburukan. Dan tidak ada yang dapat menghalangkan Wahai yang menjadikan malam dan siang berkhidmat bagi siapa yang mengingat, bagi siapa yang mengingat, atau mengucapkan syukur. Dan para umat Allah yang berjalan di atas bumi itu, dan 122. 133. 144. 155. 166. 167. 177. 188. 199. 209. 209. 209. 211. 211. 222. 222. 222. 232. 233. 243.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 124. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ 16. اللَّهِ مَتَابًا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 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما